السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة عما يتساءلون واليوم نحن مع الحلقة الأخيرة من تفسير هذه السوره المباركه ذكر الله جل وعلا في أولها أحوال قيام الساعة ثم ذكر الله تعالى أيضا قيامها ثم ذكر حالة من عصوا الله جل وعلا ثم ذكر الله تعالى أحوال أهل الجنة إن للمتقين مفاز حدائق واعنابا وكواعبات رابا وكاسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ثم قال الله جل وعلا رب السماوات والارض وما بينهما مرؤوحا لا يملكون منه خطاب لا يجر أحد أن يخاطب الله يوم القيامة إذا وقف بين يديه ولا أن يتكلم بين يديه إلا بإذن سبحانه وتعالى حتى الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيتهم مشفقون الملائكة العظام والرسل الكرام كل الخلق مهما بلغ من صلاحهم وتقاهم لا يجرؤون ان يتكلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات السبع هذه السماوات العظيمه ورب الاراضين العظيمه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملك احد لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه جل وعلا من عظمته وهيبته سبحانه ثم قال يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الروح وجبريل عليه السلام وجبريل خلقه عظيم جاعل الملائكه رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين رآه مرة أول ما نبئ عليه الصلاة والسلام بالرسالة وهو في الغار ثم رآه عند سدره المنتهى في السماء لما عرج به إلى السماء وصفه عليه الصلاة والسلام فذكر أن جبريل له ستمائة جناح ستمائة ست جناح خلق عظيم وهو أعظم الملائكة وقد سماه الله تعالى الروح كما قال جل وعلا عن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هي حتى مطلع الفجر فذكر سمى الله تعالى جبريل الروح وهو أعظم الملائكة وهناك ملائكة عظام آخرون كميكائيل وإسرافيل لكن جبريل هو أعظمهم فذكره الله جل وعلا فقال يوم يقوم الروح جبريل فقط جبريل لا والملائكة ميكائيل إسرافيل مالك خازن النار خزنة الجنة ملك الموت ملك الجبال ملك البحار كل الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من عظمة يوم القيامة وعظمة الفزع الذي يكون فيه وكل الرسل كلما جاء إليهم الناس يقولون اشفعوا لنا إلى ربنا يقول ادم ويقول إبراهيم ويقول عيسى ويقول موسى وعليهم السلام يقول إن ربي غضب اليوم غضبا يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فيوم القيامة عظيم ولذلك حتى الملائكة تخاف فقال جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق ترى يوم القيامة حق ليس كذبا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا الذي يشاء ويريد يعمل العمل الصالح ويتخذ المآب يتخذ الطريق الصحيح الى ربه المآب العودة ليتخذ عوده صحيحه إلى رب عودوا الى الله توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله يا أيها العاصي يا ايها من تقع في الشرك يا من تقع في الكذب يا من تقع في العقوق اوبوا الى الله عودوا الى الله اتخذوا إلى الله مآبا ثم قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا حسب الله تعالى العباد يبدأ بالحساب بين الحيوانات يؤتى بالشات الجما الجلحة التي ليس لها قرون ويؤتى بالشات التي لها قرون فإذا كانت الشات القرناء نطحت الأخرى التي ليس لها قرن في الدنيا يقال لهذه المنطوحة المظلومة انطحيها ويوضع لها قرنان وتنطحها ثم إذا قضي بين الحيوانات قيل لها كوني ترابا خلاص نحن, خلق نحن خلقناك في الدنيا لمصلحة الناس لركوبهم ولزرعهم وحرثهم وطعامهم خلاص ما في جنه نار للحيوانات كوني ترابا عندها إذا رأى الكافر ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا وتم تفسير سورة النبأ سورة عما يتساءل السلام عليكم